and <laughs> اعفيت سلامات والاهف يداكم جميعا والسلام من الظالم ومن واخ خوصا ان Oh <laughs> my on the... of the hair أو صاغي ثاني عم الاول الذين كنا نار قاصم قاني ورباني ستحق الله How will you hurt me رب بیان نکما و Yeah, I would okay, و زاتی عليه مكيمات وذات